قصيده يا صاحبي كلمات الشاعر صقر النصافي رحمه الله ادا عبد الوهاب ارحيمي يا صاحبي علي براعي نهاد يا صاحبي علي براعي نهاد المرضين <تصفيق> لاجفني واستخير يا صاحبي ناني جفني واستخير انا تعالوا ما طلبناك عطنا لا تروح جعل دربك سفيري يا صاحبي مني برائي مهدا ام ارضني ولا جفني واستخيري ام تعالوا ما طلبناك ولا تروح وجعل دربك سفيري يا صاحبي ماني براعي يمهدى يا صاحبي مرضني ولا جفني واستخيري ثم تعالوا ما طلبناك عطنا وإلا تروح جعل دربك سفيري من شق شق يريش العين يرفع الذي شقيت خافي ضميري تضحك وانا صنع قلبي مطوى تقول لي لين الفلك يستديري يا صاحبي ماني براعي مهدا جفني واستخيري إما تعالوا ما طالبناك عطنا ولا تروح وجعل دربك سفيري من يبمن يطرد سرابن بمضي جاف السراب ويحسب انه غاديري عيني على شوف الولايف مضره جزوع على شفت الجفا من عشيري ما يستوي حب بلايا الغضي ما يصير يا صاحبي ماني براعي مهدا امرضني ولا جفني واستخيري تقول لي لين الفلك استديري جزو على شفت الجفاء من عشيري على شفت الجفا عشيري شفت الجفا عشيري شفت الجفا